اشفك بعينك لا تضيع شبابك ف الذي ما ج ربك ا ن ت ف ا في وداك كل و ف ا ما يرعب فاقد اي شي لا يعتب انا س ل ح وحود في ح س ا ب ك م د ل ا ب ا ل ل ا ي ما ع ج ب و العباد روحي دور انا س ل ح وحود في ح س ا ب ك م د ل ا ب ا ل ل ا ي ما ع ج ب و العباد ت د ر ك و ا عدي الفور ص ا ر ي قلبو يراني ف ا ك د ا ل شيلاياتي ء ب ا ل ذ ي ما جرب يا مولد よし ع ز وتروك من ت ك ب ر و ح ش ا ب ك و ا ل وصفك و ا ل م ع ش و ق ماله ومالك